الشيطان الغجيم بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إنا فتحنا لك فتح المبين ليرفع لك وَمَا تَقَدَّمَ زَمَنٌ مِنْ ذِكْرٍ وَمَا تَأَخَّرَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيُؤْتِ مِنَ النِّعْمَةِ مَا شَاءَ وَعْدَائِكَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ Oh وَيَوْمَ يَرَوْنَهَا فَأَمَّا الْمُنْكَرِينَ فَأُوْلَئِكَ G Thank you. It's on me, no. يا <تصفيق> لوعي <تصفيق> <تصفيق> fim Thank <laughs> you. من نكسب إنما ينقص kh em na transfer in يقول لكان المخذف I don't know. وَمَنْ يَتَوْا أَنْ لَيُعَذِّبُهُ عَلَابَ النَّذِيمَ لَقَدْ وَضِيَ اللَّهُ يا سيف علي لا قَوَّةَ وَلا نَصْرَ إِلَّا بِاللَّهِ وَنَعْمُ كونوا و ابويا الله هو الروح لنا اليوم سا سا شنيا That's it.